بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ندرس يا افراد المنظومه هذه المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله بيت ككونسونات يا سوغارني هو يري الشيخ ومع شهادته جاءت شهادتهم استجابوا واهل الجهل في صمم والعالمون على العباد فضلهم فضلهم كالبدر فضلا على الدرى فاتنم ويشهدون باكر سوى يشهدون على اهل الجهاله بالمولى اذا اجتمعوا في يوم حشرهم وحو تريني شيخ فداعشه هي شرفت عليه علميغا ايادت كيس وحيره مع شهادته وجاءت ويتمد شهادتهم اهل العلمغا مرقاتي فركود مع شهادته الله مرقاتي فركيس لجيرنكوده ايتيمت حيث مشى استجابوا ايالين أي وايجيبين الله تبارك وتعالى يرسل قيسا واهل الجهل ذلك جهل او صاحب كهانه في صممن دغلان بيخ دحسغن علمي خير كاي كدغلا ايين فضا ايش علمده وحا كميدا الله تبارك وتعالى مركو مرخاتي فري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 Mërkawah fadli waj. Tëmame, ya. Ayetë fë suratë al-i imran Allah yri tawaraka wa ta'ala shahid allahu anahu la ilaha illa huwa wal malaiikatu walul ilmi qaiman bil qasd la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim Allah hu mërkha tifuray ama qiray anahu amariya shahniya la ilaha idhaq l-wujabu dhe inesichirin illa huwa isagamu yih arinkasu ilahey وكمر خاطك ع والملائكه ملائكتنا ويكمر خاطك ع واولو العلم كوعلمي او اصحابك انا ويكمر خاطك ع خاطي فوران marka markhati in ilaahi marxati qashaday iyaga waxa loo marxati qashadayna u tooxiidkaya ya fadhila aswimanah tayib ibn al-qayyim may rahmatu llahi bi wa sa'ati al-mamay isaguna marku ka hadlay fadliga ilmiga wa ulimada استشهد الله بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته طيب ان دا نووخو قتلبا ما اني تهي الله او تبارك وتعالى شيغيه عدالته ان عادلين لان الروحان عادلهين لما مرقاتي غشوا مرقاتينا ما بغلبا بركا سدبني اه يا عيض حيوت الما مايسا انو الهي تعديلي وعدالت كحكومي ددك علمي خنبارش ومع شهادته الامر خاتي فركي سل جيرنكدا ايا جاءد اي تيمت شهادتهم علمادو مرقاتي فركود ييمد حيث مش استجاب اي اجيبين الله يا رسول كيس استجي استجيبول الله وللرسول يعني مركي الله يا رسول كيس اجيبين او اي قاتين علمي هيا الهي مرقاتي فركود هلكا غارسيه معنى واهل الجهل جهلكم واصحاب كان في صمم دغلا ان بك سغن ايغو waxay ka dhagalaayeen khayr iyo ilm iyo dhan ويشهدون وحيكون مرقاتي كعيان اهل العلمق على اهل الجهاله كوا جاهلينتك اكركودو كمرقاتيف كعيان اذا اجتمعوا مركي كل مان بالمولى الله مركي لا كل مان بالمولى جار مجركا وعق تعلقا اجتمعوا إذا اجتمعوا مركا كل ما رمان تود بالمولى اللي مركا كل ما في يوم حشرهم مالنك شرين تود مالنك السكيني تود لسوه ذا كينا جمعنا وحكا لو فضائي شود فضائي شود كمي ذا مالن تقيامة مركا إلهي للا كل ما خلايق دان الله سووه ذا دا كل ما ذاتك علمي لها وحيكم الخاتف ريان ذاتك جاهلين تها ونقون تلهين طيب آياد وحيكوسو عرورتاي <تضحك> أمد كلها إنه كمار خاطف ريان أمدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس نبي صلى الله عليه وسلم السحابيات سمركوا لها أنتم شهداء الله في الأرض وكيلها مركا شهداء سواء شهداء عام أمدوا أيلاده ومديه كهر يبهي كمار خاطف ريان هي يجي أن بيضوه ومركا إسقاب صدان مركا شهداء عامدوا أيلاده هيرمودوا حاكاءه ولماذا يرموك؟ تغريبا سأسوه ويشهدون وحي مرخاتك عيان على أهل جهالة جهالة إيه قرشة لأنت وصحيبك إهل كودا بيكو مرخاتك عيان إذا اجتمعوا مرخاتك كلما بالمولى الله ناصرك أمرك لكلما الله أدوه ما ديسه وهي لي مرخاتك نمان تود لكلما في يوم حشرهم ما ننت كل من تودا ما ننت الله سوى وضشرين وليسوكيني والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذري فاغتنمي والعالمون كو علمي لا اقونت له فضلهم فضل جوده على العباد كو عبادات بدنكوركوده اي كسيتان كالبدر اوكلا واحد وضيح دمي استران اوكله فضلا دونك فضلك على الذري سدوغا فدي بدن يحي حديك اوكله اي فقتنم غنيمه يسو yaani noloshaada cilmiga dalabkiisa uga faaideeyso yani wax way gali waay meshaha wuxuu ka wada dadka cibaadeeysta laakiin aan culimada ahayn oo cibaadada badan iyo culimada marka la is garab dhigo ninka caalimki ahee wuxuu ka fadli badan yahay aameega cibaadeesanaaya sida uu dayxu habeenku dhameystiranyah badriga waa habeenka iftiinka isu ugu dhamaystirna badan yahay dayahabeenka jooga wuxuu la dheer yahay iftiinka uu kala sito dayah ay xidigtu caadiga sidaas oo kala toob u aalimkuna aabidka uga fadliban yahay taasi tilmaamay tahay tayib hadiidba kusa aroray wuxuu tilmaamaya hadiidka an hore u soo marnay inna fadla alaalimi ala alaaidi ka fadl alqamr laylata albadri ala sa'ir alkawaakib yaani link ruuh aalimka caabidka fadliga wula dheer yahay wa dayxa oo habaynkood dhameystirnaa jooga fadliga u la dheer yahay xidigaha inta oo kale yaani haddii raa iftiinkood waa da'if dayxna waa ka iftiin badan yahay wa alimami ibn rajab alayhi rahmatullah wa huwa leeyahay mithal kashi dayha lugu mithalin ayu culimada dayxi iftiinkiisu dhameystirmay yaani farqiga u dhaxeeyay isay u kala durugsan yihiin maana wahu yanbulay hay laana hidigaha iftiinkoodu ma soo dhaafo iyaga laakin dayuhu iftiinkiisoo waa soo gudbaa oo dhulka iyo dadka joogaya macluuqu u soo gudbaa sidaas oo kale waxa abuuleeyahay ruuxa cibaadeysanayaa caamigeen aqoonta lahayn cibaadadiisu isagay ku egtaa laakin aalimka cilmigiisa iyo nafciigiisu waa mutaaddi uma dibu gaaraya waa dayaxa oo kale iftinkisu khalqiga soo gaaray aabidkuna waa xidigaas iftiinkiisoo isaga ku eegay sidaas uu ku fasiraya alimam bin rajab alayhi rahmatullah tayib wal alimuna ala al-ibadi fadlihim fadluhum wal alimuna ku ilmiga le mar wal bala suu ilmiga laga hadlay wa al-ilm ma'a al-amal ilmiga khashyada ilaha cabsiga wata wa ya amal kullasu wal alimuna tatka ilmiga le فضلهم فضل جود على العباد كعبادتهم بدل عباده, عبادة است اي لا ديريين كالبدري او كلا ويداي خدماي استيران ياي لمديين فضلا دنك فضله اي كلامي ديين على الذري يعني سيدا اي دايخو دمايس كا تيران او فدي باداي هاو كلا الذري حدك كركيسا او فدي بادان يحي اي فقط اني قيمه غني ميسو واختغاغ جلي و علمي رادينتيسي تحصيلينتي وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم وعالم من عالمه ومن أولي التقوى ضدك عبسي دعو صاحبك أكمده يعني عبسي كدر صدي علمي أشد من تروي على الشيطان الشيطان كركيس كدرية من ألف عباد كن عبادة استأيوك كدرية بجمعهم دمان توضع kun cibaadeysto la isku daray halin oo caalimaa shaytaanka kaga daran tayb sawo waday laana kan cibaadeysanaya cibaadadiisu isagay ku egtahay markay ugu yartahay asaga umba shaytaanka laga yaab cibaadadiisa in ilaah kaga xifdiyo cid kale laakiin cibaadadiisa si ilaalin meys oo shaytaanka ilaalin meys لكن عالمك علميسه ومدا فر بدن با شيطان كغه بدبادايه مار شيطان بو دقال کو لجيره اومدي بو شيطان كعيلينيا شيطانكو مركه عالمكا لا دغالاماي علميغيسه كولا دغالاماي حالينو عالم ا ايا كغه درن كون عبادهيستو او زوhado اسكا عباده بدن ساسو يمعنا طيب لان وحويان يعني حجه النفس تجاه يا اثركا كدلانيا ايي يا يا المعنى اللي انا هادلي يا معنى طيب وعالم من اولي التقوى شرط واحد مرو الباء هدو اطلاقنا وعلمي مع الخشيه للصوت هذيك لو ابو قيد يا سيدنا كلو علمي اللي انا هادلي وعلمي عبسد لاصوتو يا عولكم وعالم من اولي التقوى كمدا ددك تقوته يا صاحبك كمدا اي اشد ادق على الشيطاني اما ضرا من الف عباد كن عباده بدن بو كغه درن بي جمعهمي ضمانتود با اسو دري سراعه حوت المامه يا حديث ضعيف او دهيه فقيحن الشد على الشيطان من الف عابد روايه كلا ولا هي طرق ديسه اسوغي حديثو ما سغن كحديثان ما اصحين طيب لكن معنا هان cirada sadid doono kun caabid bay isan gaadina la kashku xusan ku jirin caabidka cibaadeysanaya iyo caalimka ee cilmigiisa ummada baraya jahliga ka saaraya ee shirki ka saaraya bidcada ka ilaalinaya macaasida ka ilaaliya dariiqo uu iftiiminaya shaytaan waa kaga dareen yahay ama shaytaan uu kaga dareen yahay dadka iska cibaadeystaa macluumadu waa musallam macluumada ayada shaki kuma jiro لكن كحديث أهان أما أصحن حديث أهان صدق أما أصحن طيب وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم وموت قوم ضد لمشاد كثير العد ترين تود بضانته أما ترين تود بضانته أيا أيسر فدود من حبر من عالم ويموت لمانا مصاب وهي Wa musibu o wasi'u alami Hanun ke edhu bëllari Dada adu farabadan Wa an ulima hain ina dintan I hal alima inu dintu Wa hadaran hal alima inu dintu Taib Wa musibu o hanun ke edhu bëllari O la tabayyawe manah Taib Yani dada farabadan bërdi manah ya و ان دمشدوده لا تبيني وايمدو اينا تبيني ادعي لتبتنا وحاتبيا وان دتك وان حكتديس قراابديس ايهلديس يبخنوسن اسحابتي تقاني لكنن عالم مركو ميشا كبخو اومدو دنب خنوسنيس اومدو دنب تباي سماعنا لانه و هو اومدو او هيي ايا ماركا لا دريميا marka musibo balaadan way hanun balaadan buulayahay dad farbadaan oo aamada muslimiinta kamida dhimashadooda hal caalim oo dhinta ka dhalana waxay dhijiray culimada salafku wa fongorn ama wa dilac ku yimid diinta way tayib wa mautu qaumin qaum dhimashadood qaumkaso kathiiru al'addi tirintoodu badan to tira badan ayaa aysaru fudud min habrin aalima dhimashadi كا سو يمووتو دمانايا من حبر عالم حقي كا سو يمووتو دمانايا مصاب و هو مصيبه واسع الالم حنون كيدو بلاادن يحي او امده ودا غاديا طيب كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين افراح بموته و تعليلنيا و حو علينيا انك عالم كا غيريديسو mu hay uga darantahay uga na xanuun badan tahay uga gudaweyn tahay dad badan oo aan culimaaheyn oo dhintay wuxuu leeyahay kama sida manaafi'uhu manaafidhi suba fil aalami fil aalami aalamka dhaxdiisa inta sa'at ay u balaarsay wali shayaatin shayaatin tawha usugnaad afraahun farahiyal bi mawtihim ulumada dhimashadooda farx badan bay ku qabaan mashayda shayaatintu yaani wuu ku farahiyan wa بمعنى التعليل وكله وكمان منافعهم في منافعه في العالم تصعد وحوي يعني صوبت لو دريميو امدو دريميش حنونكي عغيريدي مصيبه غود ايو تحتي وحويان لانه وحا اه مخو اها نفخجيس عام نفخجيس يو وتركيس اي عام اه يعني وحوي فيتنكم امدو كوسوصده اما كو ايمانيا أما من خلاف كده اما شبهاتكا اما شهواتكا وخاصو دن الاله اومد و هو كغه خفي ديال علماده marka nafci amule kama manafihu fil alami tsa'at shadr qaddam bihi wal shayatin afrahum bi mawtihu wa hukawda shayatin tu wa hayku farhan ulimada geeridodo shayatin taku insiga ya kuwa jiniguba qulihan zanadiqada ya mulhidin ti dadkan diintana nabiyo almaniin ya wahani nin culimo umada maray ku laha markuu dhinto way ku farahaan shayaatiintii jin koonowaa sidoo kale laana waxa uu arkaan albaab hirtagna oo dhaafay darbi ku yani ku gudbana oo meesha ka baxay bay warkayaan si waxana waxway barnaamijtoodii waxood ay u marsadaan umada tayib abu jaafar muhammad ibn ali ba waxuu dhii jiray wallahi la mautu alimin uhab ila iblisa min maut sab'in abidan do doba tan ibadeesto dhimata iblisuhu ka jacaliy hal calim oo dhinta ayu ka jacaliy tayib kama sida manafiihum manafiihude aalim kamaafiih disu ittas'ad ay aam un nuqotay u balaadatay fil aalami aalam ka ugu balaadatay u gaadhay ay muxuu ahaayay ayaa lo tabayaw macna wali shayatin shayatin tuha usugnaade afrahun farahyal bi mawtihim ulimada dimashadooda sababteeda ay ku farxayaan tallaahi laqad law uliimo shay aan lama fariihu li anna dadika min a'laami hatfihim tallaahi ilaahi man ku dhaarte law uliimo haday ogaan lahaayen shayaatiintaas shay aan wuxuun haday garan lahaayen haday wuxuun aqoon lahaayen lama fariihu min ku farxayn ulimada geeridood waxa ilaa anna dadika arin kasi min a'laami hatfihim geeridoodii halax sankooda calaamadeedu waa ah yaani kan hata shaytan ka culimada naxab ciri tanka culimadu badbaaday isaga u tahay soo ummadii kuma dhaxjiro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa warranay in ilmiga tagitaankiisu uu yahay culimadu inay tagaan markay culimadu tagtana ummada inay ku furmayso irida farabadan oo faad iyo musa'ibah marka musiibada furmayse calimka dhintay iyo cilmiga tagay ku iimaaneysa asagii shaytaanka laftiisay way gaadi soma almaaniga iyo mulhidka iyo balaayada ummada ku dhex jirtay iyo munaafiqi dibkasi isagana uu saameeyin marka muddu ogso ogsoon yahay aqoonta leeyay muusan ku farxeen laakiin jahil waay abuu sagaranayninno yaani wax way jahli baahay تالله الهي ما كو دارت لو علموا حديه اوغان لا هين شي ان روحون حديه قرن لا هين حون علميه حديه لاهن لا هين لمن فرحو ميسن كو فرحين جييرده علماده ماين كو فرحين مخا يلي لان ذلك ارنكا او جييرده علماده من اعلام حتفهم جييريدوده و بابوده و هلاكوده علاماتكيشي وها علاماتك لو احوي علاماتك علمي انو تغو او لاقادو wa fitan ka billaw qodha saumah jihli ba iman ka dhibuna fitan ka formayo taj humurrujumu bihaqqin kulla mustariqin sam'an ka shuhbis sama a'zim bi shuhbihimi li anna li kila jinsayni sa'ibatun shaytana insin wa jinnin duna ba'dihimi hum ulimadu alrujumu wa gantalan uguqanuh bihaqqin حق لو غنوا يعني واغنتا لها اما وحيابها لو غنوا شياطين تنبابوردا iyo hubka lagu gano kum iyagu arrujumu ku wal lagu gano way bihaq in haq nimu kull mustariqin mit kastu hadaya sam'an maqal hadaya mit kasto oo maqal ka hadaya gantaalihi lagu ganayay way ka shuhbi samaa halay limi insamada Dhan ba buradhe dhe ukeleha ilmihi Siti gantalihi samadha ukele A'adhim Alla waini badana Bi shuhbihim Yani wahwe Dhan ba buradhe dhe uke Yani wahwe shuhb kodu Yani waini badana Ama a'adhim wayne bi shuhbihim Yani wahwe dhan ba buradhe dha Wayne Taib Maha yla li anha iyadu Shuhb kasi Likilal jinsayni Saibatun wa yamid kurda chaisa لكل الجنسين لبدي نوع بو ويخدحايسا او كوي اه شيطان انسن مدي كوخايسا وي وجنن شياطينتي جينكي انسي لبدوي وي غااديسا وي كوخايسا دون بعضهم قار كود مايا قار كليي كوما غابسانايسه لبدوي وي ودا غااديسا وي معناه طيب يعني وحت الماما يا ا الله تبارك وتعالى حدغها سمدا ee wuxa samada loogu sameeyayba waxa kamid sida quraanka ku sheegay rujuman li shayaatin shayaatin to markay isfur fulaan oo kor ayani waxwaye inay tagaan isku dayaan si ay malaa'iktu waxay ku sheekaysan oo ilaahay qadaray laakiin aan dulka iimaane oo malaa'iktu laakiin ay isugu waramaysan inay soo dafaan oo ay soo xadaan bay rabaan marka way iskor fulfulayaan way iskor fulfulayaan oo iskorno kor bay tagaayaan warkiiba marka soo dofayaan shayiyatin ta marka iskor korayso kor wax ka soo maqli karto soo xadaysaa maqalka allah wuxuu xaal ugu talagalay waxa kamida in lagu la dagaalamo xidigaha xidigiiba marka sida gantaalka lagu siidayne waa dambaaburo marka waa sidii dab oo kale isoga abuugelaya oo gubaya marka wax yar maxba la qaar ba laga yabaa inay kasoo fakadaan qaar ba laga yabaa inay isugu soo dhidiibayaan laana soo kala sareeyaan bay war ka markay soo maqlaan isugu soo dhiibayaan marka kuwi koraal geyaba inay leeyso in mid wax soo gaareen soo fakkada dhax karto ka hadoon soo fakkado wixii uu soo maqlay oo xaqiiqad ahayd oo runtahay ayuu wuxuu ku daraya boqol beenoodo kale wadaadki la shaqeeysan jiray oo iimaana marka wadaadki yaani wuxuu kitab kafur jire ama dhul ka harhariiq jire ama jimanka ku xidna ayuu markuu iimaanay ee weli nimada sheeganahay in la wada way wada shaqeeystan qaar badan oo magac wada dawad iyo shayaatiin to ay wada shaqeeystan kii markaa warka ku taabanaya wixii kale beenana uu ugu daraya markuu boqol beenood sheego wadaadku way kulli wada been noqdaan halkaas arun ka noqoney midasuu dadka ku haruusan markaa haa marka saa wax la leey soo ki sanad hebel sheegay in waxaasi dhici doono sheekeyl baasi sheegay 99 ka beenooda kalma muuqdaan laana tafsiir kala loo sameeynaa soomaa wax kala si kala laga dhigi markay beenta soo baxdo halkaas marka waxa weey waxay qarinaysa beeniyi kala dhanbay qarinaysa oo lugu dadaya macna sidaas u yahay marka sidaasi xidiguhu ay u yihiin ayi culimaduna dambaaburo iyo gantaala u yihiin shubuhaadka iyo beenta iyo baatlka ay dadku faafinayaan taas ayadana ay burburiyaan lagu baabiyaan yaani wax weyn ama shubuhaadka ama shahawaadka ama zayqa ama ilhadka ayay ku yihiin oo kuwa lagu gana macnaa tayb sida maxuu ahay shubhka samada oo kale gantaalaha samada oo kale amma tambaburada samada oo kala sidoodi kali muslimi u yihiin dhulka u yihiin way culimadu saaso kowda macna tayib hum ulimatu arrujum wa yakwa lagano bihaqqin haqqin mu kullu mustariqin mid kasto hadaya samcan maqal maxaa laga wada yani wax ween ki maqalka hadaya dhulka joogay wa midka diinta khaldaya shuwaadka bid'a khurafatka Shohat ka, midka dien ta khaldaya Ka asa maqal ka chadaya Sida shayateen ta isfugulfulay Saba samada maqal ka ugasso haddo Bu kan bini aden ka amacinke Lulka chogana Uiskudaya dien ta inu lehiyo Asa gana wahawe wa mustariqu sam'i wa Saasu ka abiraj Humurrujjumu bihaqqin kulla mustariqin sam'an ka shuhubi sam'a Sida samada shuhub ke do kale Dambaburada do kale A'zim wayne ama a'zim Wa a'jab'i wayni badana bishu bihim yani wahuyan damba buroyinkood maxay ilaaanaha ayadu saibatan li'annaha rujumtas saibatan mid ku dhacaysa way lakiilal jinsayni labada noocba shayatin insin mid asibaysawi iyo jinna ama a'ni waxan ka wada shayatin insin wajinn labada jinsi waxan ka wada oo u la jeeda chinka iyo in shiga shaytiintooda duuna baadhihim qarkood keliyamaya fi macna qark keliya kuma dhaxe labada jinsiba oo wada gaarayaan labada jinsiba oo wada gaaray oo macnaa tayib saddex khaslo oo xidigaha ee Ilaahay subaaxo ta'ala uu u sameeyay saddexda culimada waa lagu tilmaamaa wa mid ka wada xidigaha mugdiyada lagu hanuunaa culimaduna sidoo kale way وامد 72 حدوغه وا قuruuxda samada culimadu waa quruuxdi dhulka wamda 73 shayatiin taa lugula dagaalamaa xidigaha culimada dhulka joogana shayatiinta insigee jiniga lugula dagaalamaa marka saddexda sifo ay leeyihiin xidiguuba intaba iyadana culimadu way leelan karaan dhulka markay joogan humul hudatu ila ahda sabil wa ah للجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم هم علموا الهداه وتقوا حنونيه خلقا حنونيه الى اهدى السبيل جد مثك اوو حنون بدن بك حنونيان واهل الجهل جهل جدتك وصاحبكينا ضل ويل من عن هديهم حنون كودي بك لومن لجهلهم جهل جودرتي سببتي بك لومن علموا وقوه دتك هوغاंका او هيا وغعنته او, او هيا o hagaya oo oh, druuqda iyo jidadka jira ka ugu toosnaanta badan ku hagayo ku hanuuninay saasway bayna madadka jahiliintay wax magaradki ayagu ay lumeen inay iyagu hanuuniyan iska wadaafe lafahoodi bay u lumeen oo oh, dariiqii toosnabe ka lumeen jahliigooda dartiibay ina la lumeen tayib hum ulimatu alhudatu wa kuwa hanuuniya khalqiga Ila ahda s-sabeel Tabqan hanunin taasin lakamawadu Wafachin lakamawadu Wafachin lakamawadu Wafachin lakamawadu E hidayet muhallagwada bimahna Hidayetu bayan Yani dhatkei haqq u'adda ya Waitu s-samwa Hidayet no'a s-kala Rususha U'lmada Iyadaman wa ilayhi Wa amida nabiga allahu s-ukai Salawatu rabbi r.s-salamu alayhi Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim marka hidayada noocaas ah oo dadkii wax lo cadeeyay wax weeyaan rususha iyo culimada iyo waylahi mida ilaahi khaaska ku ah wa hidayada tawfiig adduumada wixii markuu u cadaado in ay qaataan oo la waafajiyo qaadashadiisa taa ilaahi ba iskale malaha wa ami nabiga lo diiday sallallahu alayhi wasallam oo la yiri innaka la tahdi man ahbabta adda ajicishay ma hanuunin kartid taa ilaahi ba iskale hatta nabiga maxmud mahay sallallahu alayhi wasallam saas هم اي يو علمادو الهداه ويواكو حنونيه خلقي الى اهدى السبيل جد مثك او توسنان بدن ايي داتكا توسان واهل الجهل اهل الجهل غناه جهل قد داتكا اهلكه او صاحبكه اوهنا ضل ويل من عن هديهم بيكلمن لجهلهم جهل غود السبب تيي درتي لا لوين وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث اشهر من نار على علم وفضلهم علماده فضل غود يا علمي غبا جاء وايه من في النص الكتابي قران كان نسكي سوكويم وفي الحديث حديث كد حديثنا واكويم اما ها وفضلهم فضلوا اشهروا يدي مركا جاء وايه من في النص الكتابي وفي الحديث بوكويم اشهروا اما جمله ده جاء واحالين كرت جاء حاله يمد في النص الكتابي وفي الحديث كوييم اشهروا وامرك اشهروا بات كذلك خبر كدغيس طيب اما خبر بعد خبر جاءوايم اشهروا سنه وذكرت ومبتدئ وقدره دي سا ده وفضلهم فضل جاوين في نص الكتاب قران كنسكي سو كيمد وفي الحديث حديث كنسكي سنه كيم اشهروا فضل قاسي مد يعني وحوي كش يعني كعد اشهروا متكعن سنوا من نار دب وعلى عالم yaani buur korkeeda saara arabtu markay rabaan inay idhaahadaan shaygaasi waa aan ya yeah, wa aan wa shay mashhur ah aya wax idhaahadaan ashharu min narin ala alam ha yani wuxuu yan buurtu soo ma dheera buurtu markay dheertay korkeeda hadana dab hadii laga siishido soo shay la wada arkay ma wa aan taas weer marka mar wuxuu leeyahay نصصت فضلك علمك علمادو كتابكنا واكو يقرانكا حديث نبينا واكو يمد وح قرصون مبهه واوا عاشه غرته وانوه شيء والبوك عانسيه فضلك ايش را معنى طيب اذا تردد بعلمادو اي كالفين كتب خاص كتب ليدادو يعني علمي وفضلي كتب بدنوا خاصه سلفي علمادو متاخرين تها اساس في معناه طيب يعني مثلا ابن عبد البر وكلوكه قال لي في كتاب كتابه جامع بيان العلم وفضله طيب ابن عبد البر صدوك لخطيب البغدادي الجامع لاخلاق لاخلاق الراوي وآداب السامع ابن القيم عليه رحمه الله وعليه كتاب كتابه مفتاح دار السعاده بحث وحكوله ااد ودر او فضله علمي وعلمته كذا هذلي تقريبا بقول يكون يا سدح وجهي oo ilmigu ku fadilayayay ku soo aroriyo qadalku ma qayb taas gooni baa loo saaray waxa laga dhigay kitaab gooni ah ayaa laga dhigay toob marka ee fadligaas ima qarsoonow waxa uu muxuu ahaay xusuusin mooye fadliga ilmigu waa wax iska hadd طيب haddu saa u xadi hay muhadadka u diiday waakani tuna uu ka halidona halkan wuxuu ka gudagalay markuu halka inta kaga soo dhameeyay ee fadl cilmiga iyo fadligiisa iyo ahlul cilmiga iyo fadligooda markuu inta kaga soo baxay halka wuxuu ka gudagelayaa in uu ninkii cilmiga raadinayay la hadlo hadaba hadaa garatay cilmiga sharaf taale iyo qiima hale qiimaha iyo sharafkaana lagu gaadayo ninkii raadinayay shiidkaad umar ilaahay aadabti lo baahna wixii lagaaga baahay ايو مركم ماشي كقدجاليه يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والاداب فالتزم يا طالب العلم علمك شرفت لنك رادينيهو او دونيهو لا تبغي هرادنين به علمك بدلا وحهب بدل كيسه وحعلميجا بدل كيسه هراديني فحيلى فقد ظفرت وحد كو غوليساتى فقد ظفرت حقيقه واد غوليساتى ورب اللوح والقلم وحان قلنك أبو ريب يو. كو دارت الله قلقا الى لوحه ابو ريبان كو دارت علمي غاسي سدا قيمها بدل ماركا نينك الرادين يو وخبها كو بدلن وحل الرادي هضوف فضي بضيه او اوقيم بدنيه بدل كيسا وحكلها قادنين يعني وقتي كاغا ايو جهدي كاغا ايو ددالكاغا اسا اسو غيه وحكلها دابسنين ا الدنيا ها دابسنين او كرسي يجاهها دابسنين او lacag iyo xoolaha dابسنين o jah ha dابسنين waxa soo doowada raxiis waxan qiimo lahayn ha ku badalinin o ha dابسنين علمي جشرفت له وي معنا طيب محي لي مركاسي يعني waxaa lagu ugu tuumi marka aqliyari atastabdiluna alladhi huwa adna bil alladhi huwa khayr bil nukhun yani ruuha marku laba shay oo kala wanaagsan ki wanaagsana intu ka tagu kullita uu ku badasho yani waxaa leeyahay aqliqii saasi wax ka yeeey aqliqii saasi wax ka yeeeyin ama wuxuusan garaneyn in labadan shay uu isku bedelaynayo ayusan qiimahooda garaneen oo taasa keenays oo adduunyadii baa la waynaatay cilmigii baa raxiis la noqday waana sayyib badan tahay waay tayib ya talib alilm ilmiga ninki raadinayo la tabqi hadalbin badalan bihi wa habda alah raadinin maxay yelay faqad dafirtu haqiqiyaw wa liibantay oo wad guuleysatay wa hadrabtay gaad wa hadrbtay heshay waxa galu daraadinyay markama hadba dalin wa rabbi law xiba an ku dhaartay wal qalam wuxuu ishaaraya ilmigu inuu san ka marmin qalinkii lagu qorayay iyo loohi ha yu sharay yaani talibul ilmigu kaman marmo ilmiga inuu taqiyidiyo ilmiga inuu qoro laana waxu ilmiga hadadan qorin wa fakanaya inaad qoraalka tala saaratan saxmaa haddii in qoraalkii wax qoran kaliya ku tala gasho oodan cilmiga xifdinin oodan qabannin wax waraaq qoran waxba kuma waraaqda waxa lagu qortaa oo buuga lagu qoro kitab lagu qoro calashani in aadan halmaamin ama aad muraajacayso laakiin cilmiga in la qabto baheen saas daradeed bay imada salfku waxay ka di ka dayrin jireen in uu ruuxu xifdiga ka tago oo uu tala saarto Quraanka telesarto. Tayib. Qur'an kana Nabiga nool sallallahu alayhi wasallam baa la qoray. Ahadiista Nabiga sallallahu alayhi wasallam qaar kamidana waxa la qoray Nabiga nool sallallahu alayhi wasallam. Walaw fi Sahih Muslim hadithi bi Sa'id Nabigu sallallahu alayhi wasallam wiiyii laa taktubo ghayra alquraan waxan quraanka inaa qorina. Yaani waxa ilmu madu leeyahay waxa laga baqay in quraankii oo qoran iyo ahadiisitu isku darmato qa roohi lee nabi wuxuu dii wuxuu diidana in daakirada xifdigooda xoog badnayd oo isticmaali jireen wax darkeysa matalan khudbado u dheero nabi gu jeediyay loogu cilin may halka mar bay qabanayaan halka mar bay qabanayaan oo ku cilisu ma baahna marka daakirada qaybta xifdigood xoog badnayd yaala ya nabi wuxuu ka yaabayaa haday qoraalka tala saartaan inay daciifto adhi silayda hadaba way jirtaa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam qaar kooda ka codsaday inuu u qoro oo nabiga uu ugaala sallallahu alayhi wasallam u qotub liya bi shah wakalay way jirtaa marka qaar baa loo qoray hadith nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga onol laakin hadith in la jamciya waxay bilaabtay ahdighi umar ibn abd alaziz radiyallahu ta'ala anhu rahimahu wa wuxuu u diray al imam muhammad ibn muslim az-zuhri imamki aymada hadithka kamid ka aan kaha aya tadweeniye hadithka qarnigii koobaad aakhirkiisi ayaa bilowday hadista in diwaan loo sameeyo halkaas ay ka bilaabate markaa marka eh muxuu ahaay waxan ka waday qalin iyo waraaq iyo loox iyo wuxuu wax ku qoro ardaygu ka ma maro taasuu tilmaamay waqdisil ilma wa a'rif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adaba faltazimi waqdis naza شرف العلم علمك النزه واعرف قدر حرمته حرمته قدرك قدره في القول اوداه دحته والفعل يفلك يفلك دحدس والاداب اذابت علمك فالتزم لازم والتفلتزم الادب و مفعول مقدمه التزم بمفعوله طيب وخاكميدا علميي هاداد رادي سو آدابتيسا وخاكميدا ان اد علمي احترامتو او شرفتو او اد علمي قدريسو طيب كتبتا علمي كو قورن يحي علمي لا فاهانتيسا ان اد قدريسو او نزهدو او شرفتو او قيميسو وا لاغامر مان طيب بحي ايلي هاداد علمي اد يريساتو اما فودو هيساتو اما نوح تحقيره قصميش اما اسلوينن كوله دقهانتو بركديساد وايسا هذه حقيقه هذا علمي كتبتياد واخ كبرانيس ايو علمي لا فاهانتيسي هداد احترامكيسا سيين ويدو لوو بركاين ماي والله يبا اناد حمبارتود قادو لكن بركلا ان علمي بركلا اناد قادو مركا وقدس العلم واعرف قدر حرمته حرمتيس قدركا ودنياهينا غرو طيب في القول وحو كودا هذل كا علمي ماركا تقديسينه هادلادا كو تقديس او ماركا هادليسو هذا الادب سن او شرف علمي اتكو شرفايسو كو هادل فلكا كا يفعل كا نا هكمو قتو اناد علمي شرفايسو حرمه علمي هادل كا نا هكمو قتو فعل كا نا هكمو قتو والاداب فالتزم علمي او اداب بولاي ادابتي سن لازم ادابته احضرن بو شيخ وشيغي دورا وآدبت وحي وقب سنتها آداب فعليه يا آداب قوليه آداب مع الشيخ آداب مع الكتاب آداب مع الزملاء مع الطلبه يعني آداب مع العلم ذاته يعني آداب تعلمي قولي له لازم ادادا آدبت اخلاقي بعلمي لا هين مركزي وحوي ايه وقاوانته طيب والآداب آدبتنا فالتزم لازم وجهد بعزم قوي لنثناء له لو علم المرء قدر العلم لم ينم وجه الددال بعزم جوان ادى كدال بعزم جوان ادى ادى صاحبه جوان كان سو قوين حوك بدر جوان كاسو لن ثناء له لابد لابد وسن اسقناه لن ثناء وحلابد له اسغا وسن اسقناه لو يعلم هدؤ اوغان لها المرء الروح قدر العلم علمك قدر كيسه هدؤ اوغان لها ي شرف كيسه لم يان امي موصن سيحدن با وحاكمه ادابته علمي ماركا دلبيسو ان الاتي ما دو عزيمه صادقه العزيمه قؤان ادك قؤان ادك ان الاتي ما دو قؤان لاب ماينن يعني ماركي قؤان كو ارغ ياهي hadi wax adag ii ka hor yimaado inuu jabiyo oo jiido moye kasoo noqon maayo hadii go'aankaagu daciif yahay markii wax yar ka hor yimaado wax aqabad yar markay ka hortimaado wax soo noqonaya waa jabaya marka xasiima iyo go'aan adag oo aan soo laabanayn ilmiga ku raadi oo juhdi noqas juhdi ee azmi olaymo tayib ihris ala ma yanfa'uka واستعين بالله حرصي على الربا جهدي يؤين العزيمه وليماك اكيد دعى النبي انه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد لنقيم حلي هي ولبد قطب ابن ادم انه مطالبتي سغاده اي كاي كو... كوتاغت هي انه عزيمه ادق ليها ماركو شيغا غليهو ماركو غلانه انه كسقنا دو سن كنقن ماركو هنا عزيمه ادق او غلمانه طيب لان وحوي علمي جدي سبا ما دام هو شرفت عليه دوردرو لوق ما هلو ماركا بالا اسكا كاسين مايو عقبات بوليه هي امتحانات بوليه هي وحوله هي حوله ادق بوليه والو قفيرنا هاداد اسكا تاهي لبع لبع ماركا هو اسكا تجاوبي هاديك كا اهي اسكا تجاوبي هدا اسكا تجاوبي ادغنا وا لوق تجابينا كد ابن ميشه او غو ريزالت غو فشل مي ما بسون يسدو ha mar markii qaar ku wax laga yaba dhinaca wax laga soo galaya biilki iyo masruufki ba is qabanaynin ba ardayba taay wad gaachoon wad rafadi isu ka qaban mayso ya maxaa sameeyni markaa aroo wax la wadi kar ma gaajaan ugu dishey meesha meesha ka carar haddii tira khalas waaba intaha ba mar markii qaar ku wax laga yaba fannigi aad dalbaysay cilmiga inuu kugu badkaadaba wa daqaajin weydaba haddad mar isku daydo marba isku dayo ku furmi waayo haddii xamiimadaadu daciif tahay waa darri waxaan usul fiqhiga la ma baran karo kadeedka kadiibna waxa weey hadiidka iyo fasira quraanka iyo fasir usul fiqhiga ma garan karo nahwama geli karo waxaasi geli waayay geli waayay marka hada wad marka horab nidaadu daciif tahay ma wadi kartid waa jabi waxaad raadinaysaa halis ah mar dambe waxaad raadinaysaa oo qatariyahay jiidka lo marayo jiid fudud ma ahmarka مقاعده بان تجودك دي يا عزيمتك دي الصبرك دي ان تلتمر هدي الكلام الى ما قال يميس سدا سوى معناه وجهد بعزم قوي لنثناء له وحال شيغا والله اعلم علماء نكميدا الكسائي بيقولوا قصصتها ما قاني امام الكسائي امام كي علمي الصرف امام كوا ائمه مجتهدين تو كميدا في علم الصرف خاصه <تصفيق> الامام الكسائي معنى if you're not here it Allahs best inspired by the Cinque when you learn the 절fox one, they learned a lot you think good one you very different lots of work 전부 stuff this one, you will have a good if you've taught the same thing this is if you've done anything it will be varied one, if you goal maalay isoo soo saada ee quraanjo wadato waxay cunto oo derbi fuuleys quraanjeedii marka markay derbiga ay fuushay waxay socoto way soo dhacdaa yidina way tabar yartahay waxulus la way wadato derbi naynay fuushay rabta way soo dhacdaa hadana way isku daydaa hadana way soo dhacdaa hadana isoo wada fiirsanay ay u taageeyeen sey ugu noqoneys ugu noqoneys oo isugu dayis oo isugu dayis bay markii dambe derbigi baarka uga baxday maasha darsi baa uga soo baxay imam kisaay quraanchadan yartay nafta yar baba qasidkeedii uu jadedisay uu waday ka salgaaday aniga binaadan oo intan ilaahay ila ekeysiiyay ina aan hadda sarfi ka carro sarfi ina aan ka carro sahma wuu ku madaxadeeyay ila markii dambe uu noqdo wiiraahdan امام من ائمه علم الصرف ااا مراجع ده علم الصرف لاوغ نوقدو نوقدي marka yaani waa umithal qasd ama hasuna tamaysa sunad waxa laga wadaa waa mithal cilmigaani wuxuu baahan yahay sidii sabuulo umtu waxay u baahantahay adkayn sidoo baahantay wajha dadal bukuri bi azmin azimo ala qadri ahli azmi taati al azaim wa ah kul ba qiyaasta azimadaad u dhantahay baa waxa lagu siya وجه الددال بعزم كددال قوي او خوق بدن كاسو لنثناء الله بن له اشغو سن اسقنانن او ان دربيده كاسو نوقنينه جيرا او بره لو يعلم هدو اوغان لها المرء روح قدر العلم علمي قدر كيس شرف كيس لم ينم موسى سيهدين يعني حردد كو يران لهيد واه على شاني وها او دلبيو دراجي دراجيه با علماده سنن رضي الله تعالى ورضيهم ورضي عنهم yaani markay cilmiga dalbayaan hurdodoodu way yarayn jirtay hurdodoodu way yarayn jirtay halgayaba ee habayinki inuu door go'so koo yani sariitu ku jiraa ama u jiifa asagoo jiifa ayaa waxa ku soo dhacaysa mas'ala ku soo dhacaysa hadithu midan yu rukrogaya ama ayad buu tafsiirkeedii macnaheedu rukrogaya marka latifaa kusoo dhacaysaa faaido azizaa baa kusoo dhacaysaa waa sax dhax shirrtu ka boodahay oo qoraya marka laana marka hadadan qorin way fakanii soomaa waxaa laga yaaba habayinki inta soo jeer inuu hordada ka soo boodo علشان faaido kusoo dhacday inuu muxuu ahaay u sajilo qoro sida lagu sheego al-imam bukhari oo kale ardaygiisi muhammad ibn hatim ibn warraq wuxuu leeyahay Kana abu abdullahi i dha kumto ma'hu fi safari Abu abdullahi Bukhari Oshu ahabu i dhe merkan safari Hal guriba në kulbin tjereburi Hal guriba tët safari ozwa s'oata Oshan arki tjereburi ha bëhen ki Hal ki ha bëhen Shani i tawang ghor bu hurda ka se bode tjereburi Ou intu saqo nal ka shito Ayu haqari Shani i tawang ila labatan ghor Hurda ha bëheno labatan ghor ka se ka dhe khor Ma hurda bëmja tjereburi آه. انت وخص بودايا بمعنى wax way cilmi wa. Tayib marka hordada yar markaasu intuu dabka shido ilaa markaasii ma jirin yaani waxii shidan jireen baadna dublada dublada iyo finusta aha say shidan jiree waxa soo shidaha markaasu wax ku qoraya. Tayib qaar kamida siday baashaasi finusta wax ugu qoriyeen ayay ku indhabeelen. Ah ma jiltu aktub wa malanaya Al Imam ibna kathir alayhi rahmatullah jami'ul al masanid kama qoray la laga sheega yaani kama zulin inan qorayo faynuustuna iftimai so ila in dhaygi tagen oo ku in dabeele macna marka waxay raadinayaan baqiimo la leh wixii kalo odhan ee raxiiska marka way uga tagayaan marka hadii wax uu raadinayo uu garanayo hordada waa yar in lahayn weey macna tayb والنصح اف بذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والاستاذ فاحترمي والنصح نصاحدي نكيت علم جدلبي على لهدليا والنصح نصاحدي فابذله سي للطلاب اردد سي محتسبا حال اتىه ميد اجر راتني في السر قرسودي دخديده والجهر مقشض دخديده والاستاذ شيخنا فاحترمي احتراما ادابته واحده كميده طالب العلم قال له قربوا ان اردده علمي لا برنئسا او انصحيه لان الدين النصيحه صمه جرير بن عبد الله وكيلها حياله النبي ان بيرعه كولا قال لي واحد كميده نصحي لكل مسلم بركه ارتقاد وحصل برتان صاحبك تينا درس الاسلام قادنسان وصاحب بالجنب بزوجلبه يعني خصو كول طيب marka wa in aad u naseexayso nasiihada maxalay daada in aad kheyr la rabto oo daacad u tahay oo kheyrkiinaaga gala jicoshahay sidaasoo macnaa oo wixii aad ku dhaanto iyo aad u faa'ideeyso ardayada aad wax isla barata laana ardaydu way kala aqoon badan tahay way kala fahmo badan tahay Soomaa haddii aad ku dhaanto ardayada u faa'ideeyo u naseexey wixii tala aad ku dhaantasi sasa digana ilaahay ilmiga ku ugu barakeenay ya laanna wakhwe marka adiga ihsaan samayso ilaahi ba ihsaan kuu samayso ma ilmigan waa lagu siyay hadii lagu siyay adiguna dadka ka hagranin akaga bakhayle saasoo macna wa ahsin kama ahsan allah ilayka wi macna adabti kamti yani wahan maash ku jirin ardadu ina isxasado ardadu inaad xasado inaad wax ka qarsato inaad qishato inaad اقع اناد اقاد معنا مخو اهي حقدي ايو علوشا هو غو قبطو مايا ارضيبا تهي ارض ود ولالهي وخ كول برنيا هناك خير لك علوي معنا والنصيحه طيب نصيحه دا سي مره وحي نكون في سري غوني اهان هذو ارض ايو مثلا خلدات قالو واخطاء ومخالفات الشخص يقالو سي هوسه او غوني او نصيحه حفد حين maxay ila haddad xeebihiisa dadka dhexdiisa ku sheegshegto oo dadka dhexdiisa dadkii oo maqlaaya waxuu sheegto oo naseexayso waad fadhiyaysaa tan nasiha ma waad fadhiyo somo marka sirri waa markii waxyaalaha isaga ku khaaska si gooniyo wala bax si gooniyo ugu sheeg meel public iyo waxa ay banaanka ugu naseexaynin fi sirri alankan waxa la leena marka wax noqonaysa tashheer balida tashheer tashheer bil muqti طيب يعني لما اقول ما نفعنا ما باكنتب ضدكه حرتوده ان روح لو قفديهو واخ كوما قاطو روح مركا با نفتي سي شيطان با اسكاشنو وخييباي بو كديربا واخ اسكعلي با غلي اه بدل كو قادن لها و دغالمي ادوغنا وجيداتادو سا ما اهينا روح ان ادو فايديسيهي مركا في سري علن كن والجهرن و هو كو ودا و دروس تاع عامكا مر مر با سي جهري ان شيخدو ادخيو khutba cadeen dersiba cadeen muhaadara cadeen ardadi ba la wada hadleysa adoo nin ma gacabin si guud marka ugu naseexeyaa ya minbab ma balu aqwamin ila nabi isa soo dii jiray sallallahu alayhi wasallam markay wax dhacaan asagoo ragii sameeyay dadkii sameeyay garanay hadana ma dhahay hebel iyo hebel oo maxaa wax u sameeyseen laakiin wuxuu dhahay dad waa iyo waxa sameeyay maxay u la jeedaan dad kuwo ah dantina wala gaaray ayagina lama fadhiyeen saasa nabiga sallallahu alayhi wa sallam si yani u botna marka wax way jaharga taas oo ka wada si guud marka wax u jeedinayso yaani wax way nasiihad guud way barkaas wa nusxana sahyifa ibdulhu dib li-tulabi ardada u dhiiboo si oo u naseexay muhtasiban halanta mid ajirradinaya iyaga aan kaga rabin waxba asxaabtaadaas iyaga waxba kaga ma rabtin amaankaga ma rabtin shuurkaga ma rabtin magacaga ma rabtin xoolahaaga ma rabtin laakiin muhtasiban ilaahi baad ajirkaga rabtaa tayib fi sir qarsoodida dhexdeeda ugu dhid wal jahri iyo muqashada dhexdeeda wal ustaad ustaad keenah fahtari min ihtiram halkan wuxuu kaga hadlay sheekhaaga wa inad ihtiramto شيخا ادرسك قاادانايسو وا ان اد احترامتود قادريسو طيب هدي اد احترامي ويدو شيخاغا بمعنى علمي قاغا باركالا انبا كو دخدا طيب علمي قااد باراتاي باركالا انبو نوقدا اد شيخ احترامي واد واري المهمه وطالب علمي لوغه باهين كتبتا كهدشا آداب وطلب كنا qodobkasi si fiican bay u faafafayaan mahal looga baahan yahay taleebul cilmigu inuu ardigiis inuu sheekhiisa kula dhaqmo laana sheexu wabimanzilati walidu kala wahay wa walidka oo kala wahay walidka uu ku dhalay laakiin cida indhaha ku furtay oo xaqiiyabaadilka ku kala tustay waa waa ninka sheekh ee uu ka baratay waabitaali xaqbu ku qulayahay oo inada ixtiramtaa waaki hadithku nabiga wax salaawaatu rabbi sallallahu alayhi رسول كوديي جيره صلى الله عليه وسلم سدح وينهينتودو الهي وينهينتيسا كميد سوما waxaa kamida ruuha cilmiga iyo quraanka xambaarsan ixtiraamkiisa iyo qadarinteesa ruuhi aan aalimka naga ixtiraaminna naga mid ma aha waaki hadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu keenidoona insha Allah taala siyaado keenidoora wal ustada fa ixtirimi shaas taradud bulimada salaf ku ridwanullahi alayhi culimadooday aad u ixtiraam jireen tayb وكيلها الامام الشافعي وهو مولاي الشيخ سيب وهو ليسمي وهو وحولي جيري حق مصر لوجه امجدين انت ان كا اوغادي شيخي انه جوبه وها لاي با انها ترهدان و ابو قلبي تاس يا و ابو قلبي يكبدبين laakin aaymada salaf koroodaanu allah yahay alehim siday culimadooda u xitiraamayaan sidaas xitiraamka ay culimadooda siin jireen ba ilaha ilmigoodu wuxuu ka dhigaa ilmiga nafiica taasoo macnaheeda bayna ma darkeyso rag dalbada tul ilmiga oo culimadooda inay xitiraamaan iska dhaafe dhanbanaysanaya cirdigooda banaysanay oo hilibkooda cunay bal iska dhaafid digoodi ba banaystay ba laayiba heya linki sheekha ahaay ka soo saaray shirkiga quburta ka soo saaray soo qabrii dul fadhiya oo maxuu ahaayay may toogahay oo arrada is marmarinahay ayuu halkaas ka soo qabtay markaas tooxeed ka baray markuu tooxeed ka baray oo hoogaa joogay oo xul sheekho gaalbaata yaa kadibna sheekhi wuxuu ka taxluusay waba diliba marka kaas inuu khasaarsan mashki baa ku jira sheekho maciro saadradid wal ustada fahtarimi حسنا نحن نقول ونحن نقول ونحن نقول ونحن نقول أبا الكيس ونحن نقول ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهمي ومرحبا قل وقل وحاتر هذا مرحبا سورة وادة لمن كده يأتيك كو إيمانيا يطلبه العلمك حال الراديني وفيه محفظ kuwa dhexdooda cilmiga raadinaya xifad xifdi wosaayil mustafa nabiga dardaarmadiisi fihim iyagu ku dardaarmay wuxuu kuleeyahay hadii intay ilaahay kugu sharaf ad ilm iyo aqoon yeelato oo cilmigaaga loo baahdo oo ardadii cilmiga raadinaysa ku timaado ardadada cilmiga raadinaysa soo dhawey waxaad ku tiraada marhaban soo dhawaada ya wajiga ufur gogsho u dhig waxay ka rabaan u fudude haku atkaynin ilaa cilmiga mirihiisi wa cilmigu sakule sida xoolaha sakadu uga goodoba cilmiguna sakule sakada cilmiga bixi somalad tkaraadiina yana soo dhawe saasukulee tayib maamalo wanaagsan kula dhaq qula mac qula dhaqano soo dhawe tayib وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم وحكودا نبيغا كدردارمى ددك طلبو تل علمي هدا يرادانو راديني علمي رادينيا نبيغا در كدردارمى دردارنكي نبيغا خفدي ودادك علمي شرحي دلبيا دردارنكي رسولك كدردارمى صلى الله عليه وسلم الى لبوكلي طيب اريندا يدا شي خاص حديثك اوسو اروراي و حديث ضعيف لكن نصوص عامه كنت سايسا طيب نبينا صلى الله عليه وسلم و كوي مركاي ووفودو و ييمادان حديث كدئيف كاي كوسو اروراي و حديثكا يعني وحويان نكليج أبو, هارو ابو هارون ابو هارون عبد و هو ليه هي ابو سعيد بان و ييمان جيرنا مركاس و خودي جير مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى رك رسول كوسو دواده ان الناس نبي و خودي بان ان الناس لكم تبعون وان الرجال ياتونكم من اقطار الاراضين يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا hadith ka asrdar dan ka nabiga u ka wado wa dha'if haddani yani wahuu min haydii snaa'a al hadithiya hadithku masuqna laakin hadith kaloo jirta oo macnaha laga faa'iideysan karo waxa kamida nabiga sallallahu alayhi wasallam markay u yimi adaan wufuda qabaaishaa ka socda oo iimaankii islaanimadii cilmiga raadinaya nabigu wuxuudii jiray marhaban bil qawmi ghayra khazaaya wala nadama shidi wafdigi ray abd qayso kale marhaban bil qawmi gaira khazaaya wala nadama idinkon murgin qoma monin soo dhawaada waxay rabaan marka loo fududayney marka hadii aad marxalada gaadho inaad wax akhriinto oo dadka cilmigaaga lo baahdo umada cilmiga raadinaysa oo fududay ka ku adkayn way macna wa qul waxaad tirada marhaban soo dhawaada ha yani saadaftum marhaban saaso macna marhaban سادفتم ام حللتم في مكان رحب ميل واسع اياد هشين وا اصل كلمه داو قول قول وحتى هذا مرحبا سو دوا دا لمن يدياتيكا كو ايمان يطلب علمي حال رادينيو وفيهم ايغا دخدودنا احفظ وحد حفظيدا وصايا المصطفى النبي قد دردارم ديسي بهم ايغا او دردارم اي او ان لا سو دويو او لو دبو وجي لو فرو دنتود لو فودو أر اي ارينتا وصايا دا دردارنكا حفظيو الهالي سيد اسويا والنيه تجعل لوجه الله خالصه ان البناء بدون الاصل لم يقوم وحوده آدابتي سوما اردد واخوله برنيسا شيخ واخوبرايا علمي لا فهانتيسه سوما حدد شيخي تا ارددي كوسو باهاتاي اما ادو اردي با اردد واكو باهان كرتا ان تاسو كوسو حدلي آدابتي ومركاس ودا وخل ونيته تجعل وجعل وحد يشاء النيه النيهدا لوجه الله الهي وجهي سدرت قد خاليصتان حاليتهم الى الهي او غني او صافي محي الا ان البناء اسمه بدون الاصل اساس لانت لم يقمي ما يستهاغو ها علم نيه ااد كوراادين اي سو وحد كدخت الى الهي درتي وجه الله محي النيه ايده اساس واساس كعباداتك كدسمان علم غن كدسمو حديث النبي انما الاعمال بالنيات يعني اعمال شو نيهي كتاغنت نيهي كخردنت وينما لكل امرئ ما نوى مركه نيهه صح نيهه سحو او مركه اريد علمي كدلبيسه نيهات كدلبيسان نقتو الىه درتي ان الجهل كبخدو ابهاده الصحاتو الىه الراضي قاليزو شرف علمي ااد الىه يكسيوه aakharta shana ku gashaa aad kaga badbaado waajib ka inaad gudato oo madda gaarsiiso niyada dunida sax sana noqoto laakin markuu arad ilmiga dalbaysaa hadayn niyadaadu noqoto niyad khariban ya asaaski guri asaasku iyo jiridu ka khariban tahay kormodismayso ma aha hadayn niyadu halawdo faracuna waa halabaya saasoo macnaa tayib yaani وحي لهدان الظل لا يستقيم وحي لشلن هو العدو اعوج يا هدي لانتو قلوصنت هوس كيدو ميوتوس يا غيد قلوصن اما لان قلوصن هوس كيدو وا قلوصيا قلوصم يا سوما marka hadee niyadu qaloocato wixii kale ay ku dhismilaha u dhanno qaloocsamay waana afdal asriga hadee inahay soo towa افته العسل واحد واحد علمي واقي hore ardada ilmiga shariacada dalbtaa waxay u dalbii jireen ka ugu ro Sheikh Noqo Sheikh Noqo Sheikhinu noqdo niyiid xulma maqrat laakiin hadda waxyaalo badan ba soo gali dhaxan ba galay qiiq ba galay jeedoyinka la soo gali jaamacadaha iyo madrasooyinka iyo waxana soo galiyay shahaado raadi wadiifa ku raadso shaqo ku hel halkaas ay baashay martay markaas ay barakee zaa ziraad deedba dakatiradii badatay oo jaamciyadii baten oo inta soo taqarrujaysa oo hadana ay noqotay maxaa waxa weyna xaalkiisa og yahay sababta maxay tahay asalkiiba ka halawd ay dii chan xaraf xaraf alif ku halaa maxay albaqara kuma hagaagayso ma hagaagayso markaa laa niyadii ba fasadey niyada in la saxo ay markaa niyada tasxiix waliba niyada saxidedu marka horo unuma baahane marwal waxba baanta in aad muraajicayso niyadu way kula fakanay markii arodo niyadada wanaaji baa laga yaabo marka qarkooda inay dhinax ku noqoto marka kulb ka warhay waaki sufyanu thawri laha ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tanqalib alayya ha shay niyadeeda ka adag oo aan la la degdaliimaba jiraba maxay laysay uu joogto bay ugu godoomi say u toosnaydo iyo ugu ficinaydo uma idhan xal uga fakanay hadana waan soo qaban maanta dhamaan xil xilinaa ha kol iyada kursidoonaad arki mar waxaa arki iyadoo baab kale furatay mar waxaa arki waxa ay iyadoo xooladoon ah mar iyadoo magac adoono shuhra raadisa kol badhin cabay kuula fakanay waan soo qaban buu markaa dagaal bankooda jiraani iyadii saas soo tilmaamay marka mar walba waxay u baahan tahay muraajac u baahan tahay tayib al-imam ahmed al-bayhawi bin ali rahimahullah ayay waxa la waydiyay hadithna ma afdalu al a'mal bal wiyti wa hanoga warranta amal la sameeyo ka ugu fadlibadan no sheeg markaasi wax xidhiidh talabul ilmi in ilmiga la raadiyo shariicada wa han kun ridibooda liman ilmiga in la dalbo yuufad libadani wuxu ridibooda liman sahhat niyyatu ruuhaniyadiisu ay saxday hooyo saxa ku gala warkaas waxan ridibooda wa ayi shay yusahihu an niyya niyada maxan sahihiyo saxa وحو يري يتواضع فيه وينفي عنه الجهلاء علمي واينو اسليدو واينو دولكا اسودغو يا واينو جهلكن كسارو يعني وحو واينو سن وحكر حظ الدنيا كل راد النوال سدا سويا ان للبناء بدون الاصل لم يقومي وقاعد مهمه طيب ما فسد اصله فسد فرعه طيب ما بني على فاسد وهو فاسدها اه والنيه النيه اجعل كين تام معناه ما حديه هذا النيه كو في عينين علم بها برن ما اي وحو النيه انه صح علمنا بره هذ النيه كا حماته علم السلف كان كسغن ان يره هذين علمي markي هور نيه حنبان كو غلى لكن ابا الا ان يكون لله isaga markii dambayna qasbadey oo Ilaahay dirtay naga dhigay mar mar ba waxaad bilahi wah laakiin dhidda markaad maraysay isaga ku qasbi oo xog ku xoogi marka ilmigi niyad xun baan ku galay u jeedo xun laakiin isagii ba markii dambaystii qi na qabad siyay oo niyadii noo saxay ayay dhii jireen marka gal haysi dhin ee mar mar ba shaytaanku wuxuu ka soo galayaa oo dad badan ka soo galaa ilmiga harraadin in maxay niyadadaaba halaysan ba aa niyadada halaysan saarada niyadi نيتي بروحي كو مشغولي مارك علمي جي بو كتج لان نيتي ما سحنوله ها و وسواس دتك غار كود قلو و معنا و نيه توجه عليا لان نيه لوجه الله خالصه ان للبناء دسمه بدون الاصل اساس لانت لم يقوم ما استاغه اساس كي لو يستاغه الهوا اخلاص ك الا و عباده علمي و عبادنا وحي وبانت هي كل قد اخلاص كاس هي وبانت ومن يكن ليقول الناس يطلبه اخسر بصفقته في موقف الندم ومن يكن روحي اهادي يطلبه مدلبي علمي ليقول الناس صدقتك سيئ يرهدان درتت شدتك وضحانه وامانان درتت روحي علمي او دلبي اخسر الله خساره بدنا بصفقته يا هشي سقيص او غلئ ي عقدك او غل اي خساره بدن في موقف الندم موقف كان ندامده قوما مده موقف كده مش لا قوما من دون ما لا تاغن او اخرى معناه قلد بيتكي هو رخصن ياهي روحي نيهد كهلودو او نيه خن علمي كو غلاي روحاسي وها او غلاي وا شيئا ذو هو بحاي لي علمي شرفته لها اي جناده جيتكده اها اي جناده لوو غلي لها asaw markaan naar buu ku galaya ha niyadana halawday ayaa keenaysa inuu naar ku galo waaki hadith ki fi sahih muslimin hadith abi hurayra yani adda ujuhar raisaynarta lagu horin doono sadex nabii ka dhigay salallahu alayhi wasallam sadexda waxaa kamida rajulun ta'allama alilma wa 'allamahu wa qara'a alqur'ana min 'ilmi gabartay oo dadka siiy barey oo quraanka akhriyay fa utiya bihi فاعرفه فعرفه نعمه فعرفها ماشي لك هنا يا مركاس الله و هو اقون سينيا و هو بريا نيمويينكي نيمويينكي لو غلوي و غرانيا مركا و قيريا مركاس ربي و هو كلي فهم ما عملت فيها نيمويينكا ان كسي ما حد كسميس مركاس و هو ليهي تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران علمك اديك درتا بان الله هو برتي دتا بان دتك او بري Qur'an ki wandarta uu akhriyay waxa soo daldalaya nicumayinka aad siisa halkaas ay ku baxaan warkaas arabi wuxuu ku leeyahay kadabta baanta wa laakinna taallamta liqaala aalim wa qaraata alqur'ana liqaala huwa qari waad ilmiga u baratay inay dadku ku aamaanan dartay in la yidhaahdo wa aalim ya hebel somal mas'aladu ku dhufta lagagama dhuufta ha gataru in lagu amaano yaad u baratay ko Qur'an kana waxaad u akhriyday in lagu yiraahdo qahari waay qahari waan inkii Qur'anka looga danbeeyay in lagu amaanat labadaba u samaysay kadibna thumma amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an nar amar ba ilahi bi xinaa wuxuu leeyahay qabta oo wajiga u jiida wajigiisa lagu jiiday dhulka ila naarta lagu tooray soomaaciyee Qur'anka la bartay waxa ka dhashay nar cilmigi la bartayna waxa ka dhashay nar ilmigi dadka la barayna waxa ka dhashay nar kulli wax ka yee niyada xun ba keenta niyada saamarna ilmiga waxa ka dhigaysa inuu darajaadka ugu sareeya ku siiyo lugu siiyo sababti marna darakaadka naarta ugu hoose inaad ku gasho niyada marka ka dhigaysa waa aasaaska marka wax ku dhisinay saas ka wada waman yakun ruhi ahaday yatlubuhu ilmika min dalba li yaqula say ay u yidahadaan dartad annasudad say dadku u yiraahdaana u hadlanaa u amaanaan darted akhsir taajuba akhsir alla khasara rabuna bi safqatihi absir bihi wa asmi'u kalawa ah tayb akhsir bi safqatihi fi mawqif al nadami qama ma mawqifkeeda meshal qomomondoona marka la taaganyahay ama qomomada meshada oo qiyamada amana malinkasi ilaa wala qomomone oo malinkii qiyamada خلقي انتودو بدن ويقومون تونا ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامه من حظ ولا قسم ومن روحي يبتغي الرادنيا به علمي سببتيس الدنيا الدنيا كرادينيه فليس وما اهان له اسى يوم القيامه مالنت قيامتها من حظ وحدافه ولا قسم يقيب تونا اخره قيب يدهفكم لا نينكي علمي علمي الدين تا لاغاد ليا او راديا ama oo dalba abduunya daraadeed you know magac ku helo ama jago ku helo ama xoolo ku helo waxyaalahaasay haysta yimaadeen niyada wax leedahayda weeniyo asliya iyo niyad tabac niyad sanawiye tabac wax leedahayda adigu kumaadan talagelin laakiin wuu iska timid hada wad cilmi baratoo ummadow aad igtood barto iska iimaani amaantoo iska iimaani aduu wuu qastay haga ilaahay ka timaada oo haddii xalqiga ka raadiso waad ku fashilmi maxay ilay ilmiga iyo ilaahay waxyalaha u bixiyo in ilaahay ku siiyo xaqqa ilaayka timaada waxa kan hadiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay haduu adoon jecelado jibriil buu yee'ada jibriil oo hewel waan jecelahay jecelow markaa suu jibriilna jecelada jibriil malaa'iktu u dhawaaqaa wuxuu ilaahdaa hebel ilaahi wa jiclaada iyo malaa'igii jiclaada way jiclaanayaan shacaylka saar dhulka loo soo dejinaya markaasay maxluqaadkii adoomadu jiclaanayaan marka jicaylka xagee laga raadiyaa haddii aad rabto haddii dadku inay ku jiclaadaan oo ku amaanaan xaqqa Allaah laga raadiyaa haddii aad ayaga ka raadsato waad ku fashilmaa soo ma wana miga aad amaaysato dibka dadka haysata ka isagaa marka cilmigi haddii aad dunida ku raadsato اخر حكمه لك طيب و هو تلمام يا حديثك ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله روحي علمي برتا علمي غاسنا علمي الله وجهيس لو راضيه ويهي وجهي الله علمي لو راضيه علمي دين علمي شريعه لا يتعلمه الا ليصيب به عرضه من الدنيا واحكلنا ان وبرنين ان الدنيا كيهلمويه واخو الدنيا انو كيهلو بسو برنيا طيب لم يجد عرف الجنه يوم القيامه عرف الجنه جند اودي كده هلي ما يوم انته قيامته قال سوما جندي اودي كده بالغه قديي حديث ابو داوود ابن ماجه صاره واحد يسغن مره وحيان علمي سكوتي ان الله درج طلب قد نيتاده تصحوا نيتي ولي كسيه حنيه ومن حد به علمي يبتغي طلبه الدنيا الدنيا كرا디오 كدل بفليس وما سغنان الفليس ما اهن لو يسق يوم القيامه من حظ وحدافه ولا قسم يقيبتكم لها اخر وحبكم لها روحاسي او علمي وحبكم هلي ما بل الله اجتي سو كفغان يا نار بصوبو نقريا سيده حديث كره او تلمماي وكفى بمن كان في شوره وهود وفيل وفي اسراء موعظه للحاذق الفهمي الرنتانيه اني اساسي تاه قرانك الله يكو شيغي وكفا وحكوف بمن كان من كان جملدها ساكوفلان تاسوفي شورى سوره دخدهد حديثه سوره شورى وودين سوره وودخدهد وفي الاسراء سوره الاسراء دخدهد موعيد التنبئ كوغو فيلنتهاي وانا يو وعدي بي كوغو فيلنتهاي للحادق بينه كوفلنتهاي ميدكا yaani duk tale alfahimi e fahmada badan man kana man kana oo saddexda suuroodood ba ku soo aroortay ayaa arinta waana kuugu filan shura markay la yiraahdo suuratu shura soo mu sadi man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthal dunya nuatihi minha wa ma lahu fi al akhirati min naseeb man taku badarta wa من كانه هور الشورى تاوه سوره الشورى كتبه سوره هود مده كتبنا وحا وهي من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون تاوه سوره هود معصو حدى سوره اسراء هي هنا وحا وهي من كان يريد العاجله ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuuman madhhoora sadaxda ayadba soo man kaama aa man kaar ubqasoo qabsad marke shekh man kaana daasoo sadaxda asuurada ku soo hororti baa kugu filan oo sadaxdu baa tilmaameen amal ka aakhira ilahi loogu dhawaado ruuxi adunyaa ku raadinaya ilahi agti soo xubkumala sadaxdu macnaheysa isku raaci marka kafa waxa ku filan بمن كان ايا كفلان من كانه الجملده او في الشوره وهي كودا من كانه دو وهي حبيرهس اياتي اايه ذات او في الشوره في سوره الشوره قوس وقال وهود هي سوره هود اي وفي الاسراء سوره الاسراء موعدا بيكون فلين موعده وعدي هي وانه للحاذق بيغفلين روح ماهرك حاذقه والروح دكتله وعقلك بذن الفهمي إذا فهمت بذن إنت أصابك في لنبا صدح هذا آيات الأخريض نيد هذا إنه تصحض وانك وسقوق في لن هذا هو بالله التوفيق وصلى الله وصلى الله وبركة على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم